وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَدَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَدَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَدَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَلَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبَعًا شِدَادًا وَدَعَلْنَا سِرَادًا وَهَّادًا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 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ مَكَانَةٌ مِرْصَادٌ لِلطَّاغِينَ مَآبًا لَا يَبِثُونَ فِيهَا أَحْقَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا إلا حميما وغصاق جزاؤه فاق إنهم كانوا لا يرجون حسابات وكذبوا بآياتنا كذابات وكل شيء أحصيناه وكل شيء أحصيناه كتابا وكل شيء أحصيناه كتابا فزوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كزابا جزاء من ربك أعطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء أتخذ إلى ربه ما بات فمن شاء أتخذ إلى ربه ما أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ان انذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه